والآن والامن مع متن يقول رجع في رب سامعي يقول راجع صري رب سامع محمد بن الجزريني الشافعي محمد الشافعي الحمد لله وصلى الله الحمد لله وصلى الله على نبينا ومصطفاه على النبي والمصطفى محمد وآله وصحبه محمد وآله وصحبه ومقرئ القران مع محبه ومقرئ القران مع محبه وبعد ان هذه مقدمه وبعد هذه مقدمه فيما علا قريه اي عالم في ما على قرينه اي عالم اذ واجب عليهم حتىم اذ واجب عليهم حتىم قبل الشروع اولا اي عالم قبل الشروع اولا اي عالم الحروف والستات مخارج الحروف اللغات يجمع بافصح انغاتي محرر التجويد والمواقف محرر التجويد والمواقف ومن الذي اسم في المصاحف ومن الذي اسم في المصاحف من كل مقطع ومنصول بها من كل مقطع بها وتائا فلم تكن تكتبها وتائا فلم تنكتبها باب مخارج الحروف مخارج الحروف 17 مخارج الحروف 18 عن الذي اختار ومن اختبر على الذي اختار من اختبر فالفاء الجوف واختها وهي عَلِفُ الجَوْفِ وَالخَاءَيْنِ حُرُوفُ مَدٍّ لِلْهَوَائِي تَمْتَهِي حُرُوفُ مَدٍّ لِلْهَوَائِي تَمْتَهِي ثُمَّ نَأْقَصُ الْحَرْفِ هَمْزٌ هَاؤُ ثُمَّ نَأْقَصُ الْحَرْفِ يَمْزٌ هَاؤُ وَمِنْ وَسَطِهِ عَينٌ هَاؤُ وَمِنْ ابنام من الفاء والقاف اقصى الثاني فوقه المكاف اقصى الثاني فوقه المكاف اسفن واله وصفجيم الشين يا اسفن واله وصفجيم الشين يا والضاد من لطروس من أي سواء يمناها لطروس أي سواء يمناها واللام ادناها انتهانا واللام ادناها انتهانا والنون من طرفه تحت جعله والنون من طرفه تحت جعله والله يدانه بظهر ادخله وَمَا رَأَيْتُ جَاءَ إِلَيَّ بِغَيْرِ عَبَثٍ وَالطَّاءُ وَالدَّالُ وَكَانَهُ وَمِنْ وَالطَّاءُ وَالدَّالُ وَكَانَهُ وَمِنْ عَلِيَّ الثَّنَايَا وَالصَّفِيرُ مُسْتَقِرٌّ عَلِيَّ الثَّنَايَا وَالصَّفِيرُ مُسْتَقِرٌّ مِنْهُ وَمِنْ فَوْقِ الثَّنَايَا السُّفْلَى مِنْهُ وَمِنْ من فَوْقِ والضاء والذان وثاري عليا والضاء والذال وثاري عليا من طرفيهما ومن بطن الشفا من طرفيهما ومن بطن الشفا فالفاء معطره في الثنايا المشرفه فالثانه تراب في الثنايا للشفتين الواو باء بِشَكَتَيْنِ وَمَبَاءٌ مِّنْ وَأُمَّةٌ نُخْرِجُهَا الْقَيْشُ وَأُمَّةٌ نُخْرِجُهَا الْقَيْشُ بَابُ شَكَتَيْنِ صَكَتُهَا جَهْمٌ وَرَخٌ مُسْتَفِلُّ صَكَتُهَا جَهْمٌ وَرَخٌ مُسْتَفِلُّ من سكنت مسكنه رب الدق ما منوسها فحتم شق سكت منوسها فحتم شق سكت شديدها لفه أجد قط بكت شديدها لحف اجد قطن بكت وبين ريح والشديد للعلوم وسدع علو خ الصدر طرحصر وسدع علو خ الصدر طرحصر وصاد ضاد طا غا من لب الحروف المزلقه وسو من لب الحروف المزلقه صَفِيرُنَا صَادِمٌ مَذَايِنٌ صَفِيرُنَا صَادِمٌ مَذَايِنٌ قَلْقَلَتُ قُضْبٍ جَذٍّ وَالذِّينِ قَلْقَلَتُ قُضْبٍ جَذٍّ وَالذِّينِ وَمَنْ يَا أُنْسِكَنَا أم وَمَنْ فَتَحَا وَمَنْ يَا أُنْسِكَنَا قهُ م شاف صحيح قهُ م شافحيح في و بتكرير جري في أ بتكرير جري وَتت الصين ضاض الثط وَتت الصين والافضل بالتجويد حكم لازمه واحتفل بالتجويد حكم لازم بل لم يصحح قران اهله بل لم يصحح قران اهله لانه به الاله اذلها لانه به الاله اذلها وهكذا منه الينا وصلها فهي تقني من ليلها وصنعا وهو ايضا حيه التلاوه وهو ايضا حيه التلاوه وزينه الاداء والقراءه وزينه الاداء والقراءه وهو اعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد باسمه ورد كل واحد باسمه ولا في نظيره كمثله ولا لفظ في نظيره مثله مكملا من غير ما تكلف وَكَّلَ منِ وَإرِ مَا تَك في بالطُ في ف مطُط بِن تَ الصف بالطُ في ف مطط بِن تَ الصف وَلَسَدَنَّم وَدَن توَك وَلَسَدَن وَبَن تَك إِا رَبَةُ رئ بسك باب في ذكر بعض التنبيه ترقيق المستفل من احرف ترقيق المستفل من احرف وخالف وان تفخيم لفظ الانفي وخالف وان تفخيم لفظ الانفي ولمذ الحمد اعوذ اللهم كن لنا من الله لنا اللهم كن لنا من الله لنا واليكرث وعلى الله وله والميم من نحبصت ومن نور والميم من نحبصت ومن نور وباء دوق باطن بهم ذي ابدأ ادوقنداو في مين بيحي واحرص على الشده والجهر الذي واحرص على الشده والجهر الذي فينا وافنديك الصدر فينا وافنديك حب الصدر ربوتي نجتت وحد فجري رَبُّ وَدِنْ جِتُفْتَتْ وَحَدِّ الْفَجِعِي وَبَيْنَا مُقَلْقَ لَمْ إِنْ سَكَنَا وَإِنْ يَكُمْ فِي الْوَقْفِ كَانَ أَبِيَنَا الياء في الوصف كان ادينا وحاء خصصاك كل حق وحاء خصصاك كل حق وسين مستقيم يسكن يسكن باء الراء ورطق الواء اذا ما تسوى وان في المرء جامعة سواء كذا كذا بعد الكسر حيث سكن كذا كذا الكسر حيث سكن ان لم تكن من قبل حرف استعلا ان لم تكن من قبل همزال او كان الكسرة ليست أشما انكرت ان تكرت لي كم اصلا في فرق بكثر يوجد والقلص في فرق بكثر يوجد واخف تكريرا اذا تشدد واخف تكريرا اذا تشدد باب اللامات وأحكام المتفرق فَالتَّقْيِمَ لَا مَنَ مِنْ اسْمِ اللَّهِ وَتَقْيِمَ لَا مَنَ مِنْ اسْمِ اللَّهِ عَنْ فَتْحٍ وَضَمٍ كَرَبَ اللَّهِ عَنْ فَتْحٍ وَضَمٍ كَرَبَ اللَّهِ وَحَرْفًا عَلَاءِ اطباق اقوان محق قال والعصا اطباق اقوان محق قال والعصا من احبتم وبنين الاطباق من احبتم بسف والخلف بنخلكم وقع بسف والخلف بنخلكم وضع وَالحُصْلَى صَالَتْ تَكُونُ في جَعْلِها وَالحُصْلَى صَالَتْ تَكُونُ فِي جَعْلِها أَمْعَنْتَ وَالمَغْضُوبُ مَعْضَلًا لَنَا أَمْعَنْتَ وَالمَغْضُوبُ مَعْضَلًا لَنَا وَخَلِّصْ انْفِتَاحًا مَحْذُورًا عَسَى وَخَلِّصْ انْفِتَاحًا فانشطي داني بمحظور العشا فانشطي داني بمحظور وراعي شدة بكاف وبتا وراعي شدة بكاف وبتا كشفكم وتوسعت انتى كشفكم وتوسعت وَجُنْدٍ إِن فَكَم وَأُمَنَيْنِ وَجُنْدٍ إِن فَكَم أَظِنْتَ قُرْبِي وَبَنَا وَأَبِي أَظِنْتَ قُرْبِي وَبَنَا وَأَبِي فِي يَوْمٍ مَعْقُودٍ وَهُوَ قُلْنَ رَمْ فِي بِالْقُلا لا تَذِق قُلُوبٌ فَلْتَقَم بِالْقُلا لا تَذِق قُلُوبٌ فَلْتَقَم بَابُ الضَّادِ وَالضَّادُ بِالِاسْتِقالةِ وَمَخْرَجِي وَالضَّادُ بِالِاسْتِقالةِ وَمَخْرَجِي مَن يَذُمُّ الضَّادَ وَكُلُّهَا تَجِي مَن يُنْظِرُ اللَّهُ يظل ظلي الظهر عظم الحفظي يظل بالظهر عظم الحفظي ايقظ عظم ظهر اللفظي ايقظ وانظر عظم ظهر اللفظي ظاهر لغش وهو كمن حلم رائب من ظلاله ابن الظلام ظهر من قوم يضلوا لالا من انتقظم او سوظما كنشجا وعب سوا او سوظما كنشجا وعب سوا ايضا ظلما نحيز حروف سوا ايضا ظلما نحيز حروف سوا وضلتم وبه من ظن وضلتم وبه من تَلْحِجِ الوَلَّتُ شَرَعًا وَضَنُّ تَلْحِجِ الوَلَّتُ شَرَعًا وَضَنُّ يَظَلُّ مَحْضُورًا مَعَ الْمُحْتَضِرِ يَظَلُّ مَحْضُورًا مَعَ الْمُحْتَضِرِ وَكُنْتَ تَفُضُّ وَجَمِيعَ النَّظَرِ وَكُنْتَ تَفُضُّ وَجَمِيعَ النَّظَرِ إِلَّا بِوَيْنِهَا إلا بالعين المأهولة ناظرا والغيض لوعد ومود قاصرة والغيض لوعد ومود قاصرة والحب للحب على الطعام والحب للحب على وفي ظله سامي وفي ظله للخلاف سامي وَإِن كَلَا قَيْلَ بَيَامٌ لَادِمٌ وَإِن كَلَا قَيْلَ بَيَامٌ لَادِمٌ انقض ظهرك يا عبد الظانم انقض ظهرك يا رب الظانم وفظ ومعو عظت مع, مع أدمتم وصفها جذاؤهم عليم وصفيه بما عليه الباء والنون والميم المشددتين والميم الساكنه واظهر الغنه من نون ومن واظهر الغنه من نون من ميم اذا ما شدد واخفيا ميم اذا ما شدد واخفيا الميم ان تسكن بغنه لدى الميم ما انتسهم بهم من ندا باء على المختار من اهل الادى باء على المستكن اهل الادى واظهرها عند باب الاحرف واحضرها عند باب الاحرف واحضر لدا واو وساء ان واشدر نداوين وشان تنطقي باب احكام النون الساكنه والتنوين وحكم تنوين ونون يلفى وحكم تنوين ونون يلفى او تنون ابغام نقلهم اخفاء تنون ابغام نقلهم اخفاء عند حرف حلق اظهر وادغم عند شط شط اظهيرنا الذل في اللان والراله بغنه لازم اما من والراله بغنه لازم والاقوى بغنه في يؤمن واقوى بغنه في يؤمن الا بكلمه كدنيا عنوان الا بكلمه كدنيا عنوان والقلب عند الباب همة كذا والقلب عند الباب همة كذا نخفا لذابق في اخذا نخفا لذابق في اخذا باب المد والمد لازم وواجب اتى وجائز وهو وقصر ثبت وجائز وهو وقصر ثبت فلازم إن جاءا مدحا في مد فلازم ان جاءا مدحا في مد ساكن حالا وبالطول يمد ساكن حالا وبالطول يمد جاء قبل همزه واي إن اتقبل اللندتي متصلا ان جمع ابي كلمتي متصلا ان جمع ابي كلمتي وجائز اذا اتى منفصلا وجائز اذا اتى متصلا عرض السكون وقفا مجلا باب معرفه الوقف والابتداء وبعد تجميد كني حروفه وبعد تجميد لا بد من معرفه الوقوف لا بد من معرفه الوقوف وللابتداء وهي قسم اذا وللابتداء وهي قسم اذا ثلاثه تام وكاف وحسم فلا تكمل مكان محسن وهي مما تم فان لم يوجد وهي مما تم فان لم يوجد كان معنى مبتدئ فعنكم ام كان معنى مبتدئ فتم فالكاف ولفظا تمغم إلا أمس الأي جمس فالحكم إلا أمس الأي جمس فالحكم وغير ما تم طبيع وله وأيما تم طبيع وله ألوقف مضرا وليس في القران من وقف يجب وليس في القران من وقف يجب ولا حرام و اي ما لم سبب ولا حرام و اي ما لم سبب باب المقطوع والموصول اعرف المقطوع والموصول وكذا اعرف ينصح في الايمان فيما قد اتى ينصح في الايمان فيما قد ادعى تقطع بعشر كلمات الا وتقطع بعشر كلمات الا مع من جاء ولا اله الا مع من جاء ولا اله ابودَنا يشك تُشرك يدقلا طالعَ يشكن تشرك يدخلا طعَعَ ال يقول ل أق إلا يقول لا أقول إ بواضِ وَمَفُ حص وَعّ بَنَا دِي وَمَا نَشْتُ حُسَيْن وَعَنَا مَنْقَطَعٌ مِنْ دَابِرِ من أُمٍّ وَالنِّسَاءُ مَنْقَطَعٌ مِنْ دَابِرِ أُمٍّ وَالنِّسَاءُ كُنْ فُلْمُنَافِقِينَ أَمَّنْ اسْتَسَى كُنْ فُلْمُعْتِقِينَ فَصْلَتِ النَّسَاءِ وَهَبِ حَيْثُمَا وَأَمَّا الْمَفْتُوحَةُ كَسْرٌ إِنَّمَا وَأَمَّا الْمَفْتُوحَةُ كَسْرٌ إِنَّمَا لَمَعَا وَالْمَفْتُوحَةُ يَدُنٌ مَعَا لَمَعَا وَالْمَفْتُوحَةُ يَدُنٌ مَعَا وَكُلُّ فُلٍّ وقلت لن سالم لحن مقوى وكل ما سالتموه واختلف وكل ما سعتموه واختلف رد كذا القلب سما والوصل صف رد كذا القلب تماما وصل صف واشتروا فيما قطع طاي تكونوا واشتروا فينا قطرا اوحي اكتب مشتهى يا بنو مرعم اوحي اكتب مشتهى يا بنو مرعم ثاني فعلنا وقعدتم كنا فان ان شعرا وغير اصل تنديم شعرا لا بينها صلا فانما كان نحص ومختلف فانما كان نحص ومختلف في الشعرا احزاب والنساء مصف في الشعرا احزاب والنساء مصف وصلت ان لم مود لم نجعل وصنت ان ان ند ان لما جعلنا مجمعنا تحزن على مجمعنا تحزن تاسوا على حد عليك حرج وقطعهم حد عليك حرج وقطعهم من يشاء من تولى يومه عَمَّنْ يَشَاءُ مَنْ تَوَلَّى يَوْمًا وَمَا لِهَا ذَا وَالَّذِينَ هَا أُولَى فَحِينَ فِي الْإِمَانِ صِلْ وَمُهِلًا فَحِينَ فِي الْإِمَانِ صِلْ وَمُهِلًا وَوَزَنُوا وَكَانُوا هُمْ بالذن موكعوم سي كذا من ال ويا وهلا تفصلي كذا من ال ويا وهلا تفصلي بابتا وان ورحمه في بالتذر ورحمه الذكر في بالتذر منه ديكا فدقر لاَ خِيرٌ مِّنْ هُدًى كَعِفٍّ بَكْرٍ نِعْمَتُهَا ثَلاثٌ عَشْرًا إِذَا هُمْ نِعْمَتُهَا ثَلاثٌ عَشْرًا مع هُمْ العقود مِنَ أَخِيرَاتٍ عُقُودُ الثَّانِيَهِمْ مَا نكون نكون مكاثر في الثوري عمران لا لا نتبيا والنوري عمران لا لا نتبيا والنوري وامرأة يوسف عمران القصص وامرأة معصية بقب تنيعي تَشْنِينُ مَا عَصِيَتْ بِقَبْضَةِ تَميعِ النُّحُسِ شَجَاعَةُ الدُّخَانِ سُنَّةُ خَاطِرِي شَجَاعَةُ الدُّخَانِ سُنَّةُ خَاطِرِي كُلًّا وَلَمْ فَانِ وَأُخْرَى غَافِرِي كُلًّا وَلَمْ فَانِ وَأُخْرَى غافري. ثم تعين جمرة في وقرد في طرد بقية وابنة وكند في طرد بقية وابنة مكنت او تطلع راخي وكل مفتني او تطلع راخي وكل مفتني جمر وثرب فيه بالتاعره جمر تبدأ بهمذ الوصل وتبدا بهمذ الوصل من فعل بضم وتبدا بهمذ من فعل بضم ان كانت ثالث من الفعل بضم ان كانت ثالث من الفعل بضم واثره حالا الكسر والفتح وسيء وكتيم حالا الجذر والفتح وفي لسماء غير اللام كسرها وفي لكماء غير اللام كسرها وفي ابن ما ابن مع ابنة امرئ واثنين ابن ما ابن امرئ واثنين وامرأة واث ما عرفتينه ة من كين ببل الوق على تواشك حاب الوقف ب كل الحراك حاب الماقف ب كل الحراك إ إذا أت تدب الحوج إلا إ عت ت دب الحوك إ بثح أو بصب وَش إلا بفتح او بنصب واجر يشاره بالضم في رفع وضم اشاره بالضم في رفع وضم الخاتم وقد تقدم نضمي المقدم متى تقدم نضمي المقدم مني لقارئ القران تقدمه من ني لقارئ القران تذين ابياتها قاف وزاي في العدد ابياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يوثر بالرشد من يحسن التجميد يوثر بالرشد والحمد لله لها فدام والحمد لله لها ختام ثم الصلاه بعد والسلام ثم الصلاه بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وعلى النبي وصحبه وتابعي من وانه وصحبي وتابعي من وانيه